تَضْرُؤُ آتُمَ ومن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قوم نوح وعاد وثمود والذين من وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاء اتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما امسلتم به واننا واننا في شك مما تدعوننا اليه مريب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 treden, treden, treden, treden, treden, treden, treden, treden, treden, treden, treden, treden, treden, treden, treden, treden, treden, ولكن الله يمند على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم, عاصف في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد 110. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ Ija xa' judhibekum wijkti biħal-prinġedid. Wamadalika, Allah hibi aziz. Wabarazu, lillahi, djemijav. Fakkala, dua dua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 Am met u, mevrouw de voorzitter, wil ik u vragen om de we wachten tot het einde van het leven. We wachten tot het einde van het leven. We wachten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 تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة طيبة كشجرة طيبة أصلها, أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن تأتي أكلها كل حين بإذن ربها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 wij met u, de kerk van de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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا رَبَّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَهُ وَجَلَبَنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّ انك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك, عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وعند اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ فلا مِنْهُ الله فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو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 ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو اله واحد وليتذكر وليتذكر اول الالباب